www.mejobooks.com صداقتي لعبد الوهاب الجرعي صداقه نوع عجيب احيانا كنت اعتقد انه مجرد معارف انا اعرفه وهو منذ كنا طلبه في مدرسه الابتدائيه ثم في مدرسه الثانويه ولكني احيانا كنت افاجا به وكانه صديق حميم الى حد ان يكلمني على كل اسراره ويستشيرني في كل ما ياتوا على حياته حتى لو كنا قد التقينا صدفه في احد شوارع حي الزمالك حيث يكفينا كلامه ودعوته لتناول فنجان قهوة. وقال لي بعد أن من الكلام المائع الذي يبدأ به كل حديث سأتزور قال له وهو ساهم وبلفخ وصحت فيه كاني أحكم بالفرحة قالت مبروك ربنا يتمم بخير وقال وهو لا يزال ساهمان إنها مسلمة قلت فيه دعشي طبعا لابد أن تكون مسلمة أنني أعرف عنك يجعني لأنتظر لك أن تتزوج مغاور مسلم فقال في صوت رخافة الساهم أنها أمريكية اشتد بيد دهشة حتى كاد الفرق في من فوق القاضي. وصحت <تصفيق> هل هي أمريكية أسلمة أم أمريكية من عائلة مسلمة وقال متنهدا كأنه يعيش مأساه فقد أسلمت وقلت أنا أستعني الفرحة من أحاول إنقاذه هل أنت الذي أدفلتها الإسلام لك الجن وقال وصوته لا يزال خافتا لا لقد وجدتها مسلم وقلت وقد بدأ صوتي يخفت مع صوته وكيف أسلمت قال في ضيق لابد أنها بالإسلام إنها مثقفة اسمع إني سأذهب إذنها مساء اليوم تأكيد الخطوبة وإعلانها هل تأتي وقلت حائرا يشرفني أين تقيم العروس؟ وقال بسرعة إنها تقيم مع الدكتورة فوزية البابوري في بيتها هل تعرف الدكتورة فوزية؟ وقلت وقد عادت في, في التب الدبي طبعا أعرف إنها جارتنا ولو إني لم منذ عادت هي وزوجها من أمريكا لكن أنت تذهب إلى العالم تطوب عليك ما العائلة قال وهو نقوم واقفا اختزك وزبخني إلى عينيك قلت متسما وابوك رد في حدة كالنار ينهرني نارو موضوعا لا يخص أبي يكفي أن تكون أنت معي وانت أعز صديق سنلتقي هنا في الساعة <ترجم> وتركني دون أن يصفحني وابتعد مسرعني كأنه يجريني وانا أتتبعه بنظرات ملؤها ولقوها التعجب والدهشة والحية وعبد الوهاب منذ كان معنا في المدرسة الابتدائية وهو مشهور حتى اليوم إنه ابن الحاج عبد الرافور البري وليم يكن عبد الوهاب سعيدا أبلا بهذه الشهرة وكان يتعمد أن لا يتحدث أبدا عن أبيه ويهرب من أي سؤال يوجه إليه عن أبيه كأنه كان يستشعر منهم، كأنه كان يستعر منه وذلك رغم أني أعتبر أباه الحجة الضغفور معجزة خارقة من منجزاته الزمن أنه لا أحد يعلم شيء عن فصله وفصله لم يعرف عنه انه من المعجزات المفقفة بل قيل عنه انه لم يدخل مدرسة في حياته وانه إلى الآن لا يجيد القراءة والكتابة وهو إلى الآن يرتدي بين الناس الجلباب الواسع وفوق رأسه لبدة ملفوفة داخل لفافة مغونة تفرق عن لفافة العنوة عبد الغفور بدأ, كم بدأ كما يحكي عنه عاملا في مغزم مخازن كالت البلح ينقل على كتفاهي قطع الحديد ولكنه أخذ يكتشف بسرعة أسرار وكالة البلح هو بدأ يجاوز في عمليات بيع وشراء صغيرة ثم أخذ يكبر ويكبر إلا أن أصبح من أكبر تجار الحديد الخورمة في الوكالة أصبح من الميرم بل أنه وصل إلى استيراد آذات حديثة صهر الحديد وقطعه مما ضر عليه عمليات ضخمة تضر عليه مزيدا من الملايين وكان يشاع عن الحاج عبد الغفور ما يشاع عن كل أصحاب الملايين إنه يرش ويهرب ويسرق حتى قيل أنه لم يؤدي فريضة الحاج لكنه اغتسب لقب حاج فازدغه على نفسه ولا يستطيع أحد أن يحدد كم يملك الحاج عبد الرفوص. كل ما يعرفه الناس هو أنه يملك أربع مراط حديثة بخمة، اثنتان منها في الزمالك، اثنتان في شارع النبيلية. وكان قد انتقل منذ سنوات من الشقة التي يسكنها في بولاق هو وزوجته وولاده عبد الوهاب وعبد الصطار من البنات غام في شقة واسعة في أعلى إمارة يملكها في الزمالك. ثم من منذ سنوات فيلا أو قصر من القصور القديمة شارع حسن صبري مثل مالك أيضا واعتقدنا فيما بيننا أنه سيمتقد هو والعائلة إلى هذا القصر حتى يمتع نفسه ويمتع أولاده لما وهبه الله ولكننا فوجئنا بأن القصر قد استأجرته إحدى السفرات وظلت حاج عبد كما هو في الشقة العلي إنه لا يحب المظاهر ولا يحب التباهي بفرائه بل أنه ليس معروفا بشخص في المجتمعات الرقيق. إنه لا هو ولا أولاده أعضاء في نادي الجزيرة. رغم إنه نادم أصبح يجمع كل من هب ودب إنه بجلبابه ولدته لا يتحرك ولا يكون السلام عليكم إلا إذا وجد كل ما تقوم عليه دنيا خذوا هذا ماذا تساوي الدنيا بلا خذها وكان الحاج عبد الرفور عدد كبير من وظفين والمعاونين ألاوة عن العمال وكان معاونهم طبعا من المتعلمين ولكنه لم يكن يؤمن بمنتهى لهم. لم يكن بين معاونيه مهندس معروف أو مدير معروف فقد كان يعتمد كل الاعتماد على ذكائه ولا يريد من المعاونين إلا خدمة هذا الذكاء ان يكونوا جنودا لذكائك وقد قيل لنا ضمن الحكايات التي نسمع عنه انه كان جالسا ذات مرة في مقر قريب من وكالة البرح تعود ان يمر عليه ليشد تفاسيم شيشة قبل ان يعود الى البيت وسمع بعض من حوله يتحدثون عن آلات الصهر والقطع حديثة التي تعمل في بلاد بره ولم يشترك الحد عبد العفوص في الحديث ولم يقول كلمة. وفي صباح اليوم التالي جمع اثنين من المعلمين الذين يعملون معه ورووا لهم ما سمع. ثم قال: شوفنا الحكاية دي وبعد بضعة شهور كان كل استورد الصهر والقط. إنهم مجهزون خارق. ولم يكن ابنه عبد الوهاب ولا ابنه عبد من معاونين. بل انهم لم يذهبوا يوما الى وكاله البلح ولم ير لم مخازن الملايين ابي وكان بينهما وبينه احساس من الجفاء الصامت كان ينظران اليه كانه انسان جاهل لا يمكن أن يثق بنفسه ولا به ربما لانه يحتفظ بمستواه الاجتماعي المعزل المتعاضل. ولا يزال يسرّا على الجلباد الواسع واللبّة الذي يحطّها فوق رسوله أما هو فكان يعاملهما لأن كل منهما مسؤول عن نفسه إنه عاش مسؤول عن نفسه وكل ما وصل إليه لم يكن دعليه فضل هذه هي الحياة كل ابن جمولد وهو مسؤول عن نفسه ولذلك تركهما دون حاول أن يحاول أن شدهما يأمل جميعا إلى العمل معه وفهم أسرار وكالة البلح إنه اكتشف بنفسه أسرار الوكالة فلي اكتشفها ولده أعيدا لو أرادوا أحدهما اكتشفها و لكن ما كان يقوله الناس عن الحج عدو أقول إنه بخير في ميتها حتى إنه يخاف على ما يملكه من ولده فلا يقول لهما كم يملك حتى لا يثير طمع أحدهما فيه بل ربما كان يتعمد بعادونا عنه كنوى من الحيطة واتقاءه خوفه من شرفه وكان رجانب مصروفات العائلية العادية يخصص لكل منهما مصروفة أسبوعين وكانت الأمهية الوحيدة التي يتعامل معها مالياً في البداية يعطيها مصروف البيت. ويعطيه مصروف الأولاد والبنات ويتركها تتصرف وغطط إنها لم تزوجها أبدا إلا هي الأخرى لم تتغير من تزوجها عبد كان أبوها يعمل معه عاملا شيارا في وكالة البلح وكانت تقيم في دخاليس بولا. ومن يومها لم تحاول أبدا أن ترتفع إلى مستوى آخر أو تعيش مجتمعا آخر حتى بعد أن انتقلت لتقيم في الزمال. إنها لا تهتم بأن تتعرف بسيادات الزمانية ولا بسكادة عمارة التي يملكها جميلة إنها تبتقد إنها زوجة صاحب العمارة واتباها بالأساوات الزهبية التي تكسو بها على صحيح وعبد الخفور يزدها من الأساوات الزهبية لا لمجرد أن يشبه في تباية أي امرأة لكن لأنه يعلم إن جمع الذهب هو جمع الأموال تحويش وفي أي وقت يستطيع عندها الذهاب، فهو فردا مميز مع ارتفاع الذهاب. إنه مع بخري الشديد يقضم سريلاندكايه. تكالش. إنه مثلا كتب العمارات التي يملك الاسماء ولديه وبناته لا تنزل معنا. ولكن تهربا من الضرائب، وليس لأحد فيهم أن يتحكم في أي عمارة بداخله. بل قد لا يعلم أي واحد منهم تم تدر هذه المرة مكينة الإدارة إن الإدارة والتصرف له واحد بل, أن بل أنه تمزيماً بأعماله وتحقصفاً من الضرائب ايضا قسم هذه الاعمال في ثلاث شركات جعل شركتين منهم باسم أولادي وهما لا يعلمون على كثير وهم ولا يفهمون. كما ان بخل الحج عبد الغفور لم يؤثر في حرصه على تعليم اولاده لا شك انها يعاني عقده النفسية الذاتية لانه لم يتعلم ولم يدخل مدارس الحياه الحياة وهي عقدة انتغذلت على بخته كان حريصا على تعليم اولاده دون ان يسأل نفسه ماذا يريد ان تعليه. بل لم يكن يتخيل كما يتخيل الاباء الابناء مستقبلا المسكبتلة يتمنون لهم دكتور لم تكن لدي خي... تخيلات تغطر على العداد إنما فقط يحس بالراقة من العودة التي يغانيها إن أولاده وهم قطعة منه ويحملون اسمه يدخلون المدارس ويجيبون القراءة والكتابة لذلك حرص على أن يدخلهم المدارس حتى بناتها بأربعة وقد وصلت نظيرة وهي صدرهن إلى الجامعة فلأنها اختارت الجامعة الأمريكي إن المظيرة أقدر أولاد عبد الرافور على التحرر من العقلة التي يسببها لهم أبو قد دخلت الجامعة الأمريكية ربما لمجرد اتباع شخصيات راتبين تراقية البنات بنات المفتق وأبوها لا يحاول أن يحسن الفرق بين الجامعة الأمريكية والجامعة المصري يكفي أن يسمها نمع كمع والسريان أما البنات الثلاثة فقد تزوجن دون أن يستقنلنا التعليم الثلاثة وكان أزواجهن من شلاف الحائلات الراقية ولا شك أن أقوى ما دفعهم إلى الزواج منهن هو ما يعرفونه عن طراء الغفور وعبد الغفور لم يكن يهمه من كل من يتقدم من أحد بناتك إلا أن يعرف عنه ماذا يعمل وكم يكسب ومن هو أبوه وماذا يعمل ولكن فقد طلقت إثنتين من البنات بعد أن توجد زوجهما بمدى بخل عبد الغفور لماذا يعطي بناتهم بعد الزواج؟ من إن لكل من هم زوجة مسؤولا عنها يتولى أمره وكان زوج البنت الثلاثة هو الذي يتصبر بزواجه كان خبيثا صابرا استطاع أن يقنع عبد الغفور بأن يعمل معه في شركاته بصفة محاسبا من خارج التجار والأهم أنه قادر على انتظار الارت ومنذ دخل عبد الستار وعبد الوهاب ابن الحاج عبد الرحمن مدارس روض الأطفال وهما بعيدان عن والد كل منهما يبحث عن مستقبله نفسه. إن أبا لا يسأل هما أبدا عما يجري لهما أو عما يدرسان إنه فقط يسأل أحدهما سؤالا عادلا عن المدارس التي يخطط فيها ابنه لكن بعد سنتين فقط، وهو طالب في كلية الهندسة، سافر فجأة كنت متعلم في مصر. ولا أدري كيف أقنع أبيه بأن يدفع له نفقات سفره والإقامة في الخارج. لا شك أنه أثار في الزهوب من أجل يتعلم في الخارج ليكون عالما في مستوى خالد. ومن يومها لم يعد بالسيطرة في مصر. وقد قيل أن تزوج هناك زوجة إنجليزية، وأنه يعمل ويكسب الأحد يدري ماذا يعمل وكاميل. ربما كان كل ما وصل إليه عبد السطار وساعد، وساعد به إنه أصبح قدرًا على أن يعيش بعيدًا عن أبي. كل هذا كلام كنا نسمعه ونتداوله عن حجة عبد الغفور البرعي وائل. ولكني لم أعرف حجة عبد الغفور ما لفه ولا ابن عبد السطار، ولا بنت من بناته. لم أعرف إلا عبد الهاب، ولم يفكر عبد الهاب يومًا. دعواتي إلى بيته ليعرفني عائلته، ودعم يدخل بيت الحاج عبد الغفور أحد من أصدقائه أو من معارف أولاده ومنذ كان عبد الوهج زميلاً لي في المدرسة الاتباعية وأنا أعتبر شخصية عجلة كنت أحس به أحياناً كما قلت كانه صديق حميم حميل يلزمني ويحكي ويحكي لي وأحياناً يبتعد وينعزل. ويحي أحدنا الأخر من بعيد كإن ما بيننا مجرد تعارف. منذ كنا في المدرسة الاتجائية وأنا أحكم عليه أنه لا يثق العلم ولا المدرسة قد انتقلت أنا إلى المدرسة التنوية وبق و... وبقي هو راسبا في الاتجائي إلى إن لحق لي بعد عامين وكنت دائما أتساءل لماذا لا يترك المدارس وتفضل المشاركة أبي في ربما كانت له مواهب أدبية. وابوه كان يعتمد على ذكائه ولم يكن في حاجة إلى الدراسة أو المدارس. ولكن ربما كانت عبد الوهاب أنه لا يريد أن يكون كأبي. ولذلك يصمم على أن يدخل المدرسه الخاصة على الشهاده فكنا كلما كبرنا وأنا حيرة في عبدهم. وهو فاجئ منهم تصرفات تجعلني أحيانا أعتبره مجمونا أو شاذا قد التقيت به مرة ونحن في عمر الصغار وهو يسير في الشارع متدين للجبس الكامل لعبة قوية القدر حذاء لعبة الكورة والزوارب والبطلون القميص. قلت له أن أبتم بحكات السحرة على فين يا كتف وقال في جدنا عندي تمرين قلت سحرا انت بقيت لعيب كوره طول عمرك الكتب يكتب لكن انت تلعب فيه وقال في صوتي الجايد وهو ينظر إليك ويسير الكميس الاجئة تجيب تمش شايف انا بلع في الترسانة طبعا تعال معي وكان فعلا يرتدي قميص فريق الترسانة وقد صرت معه حتى ناجئ الترسانة كان يأسير مع مجنون مستعبط لا يمكن ان يكون لاعب كره ويصير يسير في الشارع هكذا وهو مرتدى ملابس الملعب لا شك انه يعاني وقتا ربما كانت عقلته من انه يريد ان يشتغل بشيء او يعرف بشيء واختار بخياله ان يعرف وأن يشتغل بانه لاعب كره حتى دون ان يلعب كره لذلك فانه يتعمد ان يلبس ملابس الله ويصير بها في الشارع امام كل الناس قد دخلت معه نادي الترسانة ولم أفاجأ عندما لم أجد أحد يعرفه داخل النادي ولم أجد ما يدل على أنه كان يتضرب في الملعب ولم يحاول هو أن يفسغ لي أي شيء لكنه صار في أن جلسنا معنا على مقعد من مقعد النادي وهو يتحدث عن الكرة أنه يتتبع فعلا كل مجرأات كرة القدم وربما كان يفهم للعب ولكنه لم يلعب بدلًا، عندما تدفع لتصفح الشارع، كان لا يلعب، كان لا يلعب كل. قد كنا نلليها في خمس عشر من العمر، وبعد عام واحد، وجد تعطلها في حالة أخرى، وقد أصبحت يتردد كل يوم عند الظهر إلا بار في حي الزميل، وهو بار مغلق الأبواب بحيث لا يستطيع من يمر به أن يرى من بداخله، وهو الذي صحبني. الى هذا البار وطلب مجرد جلوسه جبا من جيره لنفسه لما فعل ماذا سأطلب منه. كل منا يطلب لنفسه ويفتح حساب نفسه وقد شرب زجاجة اليوم بسرعة وطلب زجاجة ثانية ثم ثم زجاجة ثالثة ثم زجاجة رابعة ثم, ثم يستمر الليل وانا انصحني ان تفهم شرط البار www.mejobox.com ولكنه كان يحتاج او قدر انتم يذهب الى البار كل يوم في الظهر ولا يشرب الا البيره الى ان يشبع فعود الى البيت وينام اذا تبخرت البيره من راس الى مره عام اخر ودخل عبد وهيب في حاله جديده ما هي التي لا تزال في كل من الخطرين حالة التدين لقد تدايق حتى أصبح غارقاً كله في. الجنة. إنه يقضي كل أوقاته بعد المدرسة في الجامعة. ويقرأ دائماً القرآن والتفسيرات. وإذا إراد أن يذكر فإنه يذكر أيضاً داخل الجامعة. قد وصل به التزمت وت إذا حد أن أطلق حياته ثم حلقها ثم عاد أطلق ويدخل في مناقشات طويلة هل إطلاق اللحية سنة محفوظة سنة هل من حق شجل أن يكشف عن شراء الرأس أم من السنة تحرمه كان أحيانا يضع على رأس الطاقية أقرب إلى التي على رأس أبيه وأصبح مصررا بعد العود من المجلسة يخرج البدلة ويرتجي بالبادل يخرج به إلى الشارع إنها يرتدي البدلة مرغاما في المدرسة ولكن ارتداء البدلة حرام ليس من شرائع ولا مظاهر التدين البركة كل البركة في الجباز والمظهر الذي يصوم شخصيا وكرامة الجباز هو لا يبدو إلا بداخل الجباز وكنت قد سبقت عبد الوهاب بسنوات وحصلت على سينا العمى وضحقت بكلية الهندسة أما هو فقد مضى على تسع سنوات وهو لا يزال في الدراسة الثنوية ثم فدت ودون أن يحصل على الثنوية سافر إلى الخارج لا أدل كيف صطاع يقنع أباه بالإنفاق عليه في الخارج ربما كان الأب يداري أخطاءه بالتظاهر والتباهي بأن له أولاداً في خيره ربما أراد أن يعطي عبد الوهاب معطاء لابنه عبد الستار الذي يقيم في الخارج ويتفخر وقد سافر عبد الوهاب دون أن يقول لي ولكني سمعت من بقية الأصدقاء الذين في يعرفونهم وكنت أسمع أنه يقيم في لندن ثم سمعت أنهم انتقلوا إلى فارس ثم إلى سويسرا وقام يحدث أن أرسل لي أي سطاب أثناء صفر إلى التقيت به بعد أربع سنوات في شوارع الملك واحتضنني في شوق وفي لحظة عسست به يعطيني كل أحاسيس الصداقة كنا لم نفترق واكتشفت بسرعة أنه قد عاد دون أن يتغير أنه لا يزال مغرق بالتدين والاحياء والأحياته تتدلى من تحت بقلي ويرد في الشعائر خلال الكلام ولكنه لا يرتدي البدلة. إنه يرتدي بدلاً. لعزل ذلك من تأثير إقامته في أوروبا. ولم يقل لي خلال هذا اللقاء ما حصل على شهادة من أوروبا أو تخصص في علم من العلوم أو منها من منهم. أنا لم أفعل. وخلال كل هذا العمر الطويل لم أعرف عبد رهاب أي علاقة مثالية. لا علاقة عاطفية مع فتاة ولا علاقة جنسيه مع مرأة بل أنه لم تكن سيرة البنات تأتي أبداً في كلامه. لم أرحب عليه أبداً أنه يتطلع إلى أي مرأة ونحن يسير في الشارع. مهما كانت هذه المرأة مثيره حتى عندما كنت أدعون بيأتي معي أميدي لم ترفق نظره أي بنات لم يحاول أن يتقص عن أي بنت. بل لم يكن يتحدث عن البنات كحديث مثل تفل به عندما كان يجلس بيننا ونطلق مثل هذا الحديث دير وجهه من ويارسك حتى بعد أن سفر إلى أوروبا قد عرفت أنه في مجد دائما في الفنسيونات التي تجمع طلبة نصري معرفة وكان الطلبة يفحبون النساء في الفنسيون ويجالسونهن علنا كما يشد كل طالب المرأة التي يصخلها إلى فراشه وكان عدلها بإعطور ويرفض أن يشارك أصدقائه ويدخل غرفته ويضرق المسلم باب ويقدر الله يصلي واستفضل الله وأنا أكاد أكون واثقا متأكدا من عبدالوهاب رغم أنه الآن في الثلاثين من عمرك لا يزال فكرة ثاني أمسلم ولكن يبدو أن أوروبا تركت أثرا في عقلية عبدالوهاب وأحسي في حد المرأة. لقد بدأ في أحاديثه ما هي أن تدح المرأة الأوروبية أنها يقول إنها إنسانة عملية شخصية وستطاعها تطلع القوة التي تصل بها نفسها وتفرض إرادتها على ضد المتحدة وأخذ يتحدث عن تاريخ الشخصية المرأة وهي دون المتحدث عن مستوى الجامعة وقلت لربحك أقول لي عبده بصراحة كانت شليك علاقة بوحدة كده ولا كده www.mediobooks.com إذا كانت علاقة بالمال الذي أعرف أنك تقصده فلا أستغفر الله لكن طبعا عرفت الكثيرات معرفه طاهرة نظيف انهن لا شك شخصيات الجنب قلت في كوب عن تبرك واحده منهم قال فيا جدتي جده الله سبحانه وتعالى قدرني على مقاومه الاغراء قدرني على مقاومه نفسي والحمد لله قلت وكاني الحاليه عن تبرك واحده منهم بالحياه ان وقال ببتسولك أنه لحدث نفسه إنه هنا مقصوات ولا أريب أن أقول إنه هنا مقصوات ولكن ولكن هنا قطار البنات الحرحة علي من بعد فانت وقلت لهم إنه أتمنى قوتها وعلمها. ترهل المصرية، لكن عايز فيها ست مصريين متدينين. الإيمان هو أساس سلامة كل بني شخص. ولا ما أعلم أقتنع من كلام عبد الوهاب إلا لأنه أعجبني بجمال وقوائب نساء أوروبا لذلك أعجبتني. كنت أعيش كل هذه الذكريات التي أستعيدها شخصياً عبد الوهاب البرعي وأنا في داعش. مما فجئت به من اكتبانها على الزوارف لا شك انه يتزوجها لانه وجدها مسلمة قد استثمت في تقدير العقل الدين عقل اوروبا ولمس واتعمتنا على في مجاهة لقاء رسمي صديق. قد جاء في المعينة اماما واتجعنا مباشرة نعد رهاب إن المهندس المعماري عبد البري لا يملك سيارة ولا يملك في حياته سيارة، لأنه لا يعرف كيف يقود سيارة. ناهبه خلدا أن المريض السيارة قد من أحد، يكون فقلت أن أنا أقود سيارتي والمهندس عبد الرهاب صامتا هائسا، ما اسم خطيبتك؟ أنه السؤال؟ كنا لا ليس محظي أنعرف اسم خطيبتك. لا يصح نايد ولكنه عاد وقال اسمها امين اصبح اسمها امين قلت وانا لا اه كم هل تعمل ام انها هنا لفصحة والسياحة قال باختصار وبصوت المصابين انها دكتورة طبيبة وسكت ووجدت نفسي اقودوا السيارة بسرعة تفوق ما تعودتك وقبل مجهود حتى لا تلتعش هدايف وقع رجالاتك أحسك أني مكتبا لعملية خطيرة ومسيارة وأحس بإمدفاع صارف برؤية هذه الدكتورة الأمريكية أريد أن أراها وأعرفها وأحسك في طريق الكشف عن الأسرار ونقطة بعض التي اعتبتني في كل حد www.mejobooks.com <تصفيق>